اوذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا تسب دوتي منزلا يا نلكم خالدين فيها لَن كانَ البَقْعُ رُميدًا لِتَهْدِيَ مَا فِي رَبِّي لَن نَسِيَ دَارَهُ لَمَا فِي تنفذت بما ترضى لا تجد أرقى لا أن تنفذت بما ترضى ودعواه. tu fer ci nos I don't لا في بلبك أرقى ما أنت ترى. بچول لیپولو کو God, I'm the Thank you. Oh <laughs> morrer Oh, <laughs> my ده دیدن لگو دوانه Wow, that's wow. all. Wow. Wow. اذا نسيت مراتي فرو و من تدريت قولك رب بك and What <laughs>